أنا من نترى بأرضك بل من تحت الجدل من أسولف باسمك أبكر نشوتي بمحضر شهن أنت من بيت النبوة وأنا شخصك أحترم وهك عبدك يا إمامي وخلي يشهدني القلم من يسألوه هل يسألوه شنه حبك والحكمة رد جواب لسان قلبي واثتغر مني ابتسم هذا حب حسين اسمه وصاح قلبي والنعم من تشب النار بي كل برد حبه وسلم اجهرش نصبين خلقه ويا عزيزي من جسم نص يم باقي من ظريحه يستلم وثاني نص الباقي بياه في خياله من سجم الروح عد حسين حامت ولها يشتاق الجسم ومن وريد حسين نظب ذاك ملقى يختم وذاك احساس المودة بتبعته حين التهم أنا وين لجاهل والوصف جافل فهم تبقى وعلوم بمحبتك سد عالي من ردم انتهى الموضوع عندي امقفلوا محن بختم العشق وي الحليب الراضع وبم العلم يا علينا نتني امي بالصبط يبني التزم ولا تعوفش ما يصنعوا بيك ارباب الظلم وبالحليب اللي رضعته صلب ابو اليمم يا جرح ذي وأنذرة باسم جرحك يلتشن واحتقادي هذا أهوى وعهد مني من غرن زمجر العادا كمخة وتالي فكرة ينتلم والحياة شلون عدها كرمي من المنهشن بعرض الخرابة وصابها بلي سبسان هذه أبناء اللي تبعث راعي الأكل الدسم ونفسها حي التعادي صاحب الرقع الأكل لا كلامي من خيال وناسجة خيط الوهن لاني حالم حتى قالوا هذا من صنع الحلم ولا أنا أخويا ممثل حتى أخرج لك فيلم اليعادي حسين عذنب وارتكب أعظم جرم والأحاديث الجليلة واضحة في الكلم والشهادة من رجال صدقة بينهم زلم من منتبع نهج الحسين بلحظة ما خاو الندم بلحظة ما خاو الندم بلسم جروح المابغة غيرك علي بلسم تمتال حظك بالخرش فوق القلب مرهم طار الدليل من الوله شوق يطغو دمدم صب الفرات من العذب يمك يطب زمزم راسخ جبل علمك يظل أهل العلم معلم نورك شمس يبوي السماء ودونك صبح أظلم انت السراج الماض فوضون الجو معتم الكم سجد كل الملك يوم خلق آدم قال الكرم من وصف مني الكرم أكرم الينكر أفضالك يكون من الفكر معدم والناس به ما ينوصف من البشر مسلم يوم الهوى ركنك ترى ركن الهدى تحدى يراعي الشوق لم الشوق لمة أوسط أو صدري يخي الشوق ضمة ترى جمر الولا هنيرانة تتوجر قسم والفادي يتطافر جمر عم بلا أعبار تتعذب ولا تتعذب عبد لا ينطق لسانك ولا كلمة تذب الشوق وخليني أحاجز بي رضيت جنوني بس الحب أستلمة حبيبي النور شمس تفلك ظلام الليل بجنون الليل نارت شمع سلعتنا جبل شامخ كرم والجود بالهبة حبيبي فوق والأول على القمة حبيبي من تجيه الناس محتاجة بكثر خارة تفتك للبشر جمه حبيبي من يذك الباب أي سائل إلى ما يلوجه محفوظ يحترمه حبيبي لا يتهلل أشرق العالم أمر حسن الخلق عدة ريح اسمه محاسنها الحلو معروفة بالعالم الحسن يرى يتعرف إليك اسمه سعيد الحظ يلتقص التعلق بيه ولاكثر من أبو محمد غدي خدمة ابن حادر على الكرار يا عالم وللمهدي النسب شاهد كتب عمه ذهب توهر شقولا لو في أوصافه حروفي ما وفد شدة ولا ضمة وذي الهابة تمت معانيها على اي درسة مرسات للعصمة حجيب شلون الوادم تبايعها تبايع تل مناخد قوله بالامة ابن حادر تجهل شلون هالوادم ووسط نار الجهل قربان بتقدمه على كف الغدر جابت مآسيها وبشف الغدر على الوجنات بتلطمه يا راع الشوق وديني لمو محمد الاسم ترابه بالجمعاك وشمه احلفنك يا راع الشوق وجدة وابحاذر على الجرار وامك يم جبرا تخليني بليالينا علي ذكر جميل النور من نجمه مشن حظه حلم في يوم يتزحزح جبل مديح ريح حظه وثمه جرا ع الشوق لم الشوق لم